salati salati salati salati salati hayati wa kullu alwujudi hayati hayati hayati hayati hayati wa kullu احب صلاتي وصوت الأذان لان صلاتي طريق الامان احب صلاتي وصوت الأذان لان صلاتي طريق الامان فمن دونها في حياتي اضيع وفي دربها كل عمري اصان صلاتي حياتي وكل الوج سجدتي تلك خير مكان احس به الدفء بال والحنان سجدتي تلك خير مكان احس به الدفء بال والحنان وحين عليها اؤدي الصلاه كاني اسير بدر بالجنان صلاتي حياتي وكل الوجود صلاتي حياتي وكل الوجود وجللا قلبي بأحلى الورود ألب النداء لرب السماء صلاتي تدير طريق الخلود أنا عبد ربي وكل خضوع أقيم الصلاه بحال الخشوع أنا عبد ربي وكل خضوع أقيم الصلاه بحال الخشوع احس بفخر بحين السجود ويعتز قلبي بحال الركوع صلاتي حياتي وكل الوجود ولا تنيرو بدرب الشموع وتشبه شمس السماء بالسطوع صلاتي تنير بدرب الشموع وتشبه شمس السماء بالسطوع تضيء فؤادي بحب ال ربي إلهي تذوب الظلوع صلاتي حياتي وكل الوجود خشوعي لرب السماء وحده الهي وربي انا عبده خشوعي لرب السماء وحده الهي وربي انا عبده فلست اسير بغير هدا يعطر عمري انا وردو صلاتي حياتي وكل الوجه سَيَرْوِي فُؤَادِي غَدًا وَرْدَهُ وَفِي الْحَشْرِ يُنْجِزُ لِي وَعْدَهُ سَيَرْوِي فُؤَادِي غَدًا وَرْدَهُ وَفِي الْحَشْرِ يُنْجِزُ لِي وَعْدَهُ وَسَوْفَ أَظِلُّ قَرِيرًا تخلد غدا صلاتي حياتي وكل الوجود صلاتي حياتي صلاتي حياتي صلاتي حياتي صلاتي, صلاتي حياتي صلاتي حياتي صلاتي صلاتي تنير طريق الخلق